الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا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 تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي والسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كل مرء منهم أن يدخل جَنَّةً نعيم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 جدا في سرا عنك أنهم إلى نصيب وفي ظل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوم